قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تفسير سورة الكهف وهي مكية ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعل التنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد وشيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به وهذا الرجل الذي كان يتلوه هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال اخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر ايات من اول سورة الكهف عصم من التجال رواه مسلم وابو ذاوذ والنسائي والترمذي من حديث قتادة به ولغض الترمذي من حفظ الثلاث الايات من اول الكهف وقال حسن صحيح طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالم بن أبي الجاد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به وفي لفظ النسائي من قرأ عشر آيات من الكهف فذكره الحديث الآخر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا حفظه الله وسلم هذه الأحاديث فيها فضل سورة الكهف فالحديث الأول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيه أن السكينة تنزلت للقرآن وفي الأحاديث بعده فضل العشر آيات الأول من سورة الكهف وكذلك العشر آيات الأخيرة حيث أن فيها أصمة من الدجال والدجال أولا يخرج أولا يداي الصلاح ثم النبوة ثم الربوغية وهو رجل من بني آدم لقى للدجال لأنه غاية في الدجل والكذب وفتنة الدجال ثم تكلم شيخنا عن فتنة الدجال وأن فتنته عظيمة فيأمر السماء أن تمتر فتمتر بإذن الله والأرض أن تخرج كنوزها فتفعل حتى أنه يأتي الخريبة من الأرض فيتبعه كنوزها كعياسي من نحن وأيضا كتب العينيه كافارا لا يقرأها ولا يراها إلا المؤمن وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر أمته الأعور الكذاب ويمكن في الأرض أربعين يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأيامكم هذه كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم هو حديث طويل فسأل الصحابة يا رسول الله كيف نصلي مع عظم هذه الفتنة وشدتها يضرب الرجل فيقسمه قطعتين ويمشي بينهما ثم يأمره أن يقوم فيحيا بإذن الله ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تخرج كنوزها فتفعل ويدعى الربوبية في آخر أمره ومع ذلك لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنته العظيمة يقول الصحابة كيف نصل وهذا يدل على أنه في الفتن ليس المقصود الانشغال بها وعظمها أو صغرها وإنما المقصود كيف النجاة منها ولذلك من سبل النجاة منها عدم الاستشراف لها والظهور لها كما في حديث أبي فرير عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشرف لها أي ظهر لها استشرفت يعني أهلكت فتن القاعد فيها خير من الواقف والواقف خير من الماشي والماشي خير من الساعي من استشرف لها استشرفت هو أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن العبادة تقل في الفتن لأن الناس مشغولون كما ذكر نوي في شرح على مسلم لأن الناس مشغولون بالفتن فقال من تجده يحافظ على العبادات مع أن النجاة في الفتن بالمحافظ على العبادات قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وينواع الصبر بل, من أعلى, بل أعلى مراتب الصبر الثلاثة الصبر على الطاع والثبات عليها فإذن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب نشاركا قد اخترم فتح اليوم من ردمي أجوجة ومأجوجة كهاتين وحلق بالسبابة والإبهام وذكر في حديث زينب من يقص ويحبات هذه الحجر جمع حجرة يعني نساء رضي الله عنه فيقومن فيصلي فالنجاة من الفتن بالاشتهاد في العبادة وليس بالاستشراف لها والدخول فيها بل كلما نعيت وابتعدت عن الفتن كانت النجاة بإذن الله وكلما اقتربت من الفتن واستشرفت وظهرت لها كلما كانت الهلكة عياذا بالله لا سيئة وأنها كثيرة خصوصا في آخر الزمان وفي حديث أسامة بن الزيد رضي الله عنه قال أسامة رضي الله عنهما أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة يعني جبل صغير فقال أترون ما أرى قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر وهذا في عهد الصحابة وفي عهد عليه السلام إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر يا يعقى العلماء يعني أنها سريعة وأنها متلاحقة لذلك فتح الباب بمقتل أثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه وقع السيف في الأمة ولم ينزع إلى يوم ولم ينزع إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالفتن أيها الأخوة خطافة تخطف من استشرف فيها وظهر تهلكه فالإنسان إذا جاءت الفتن يجتنبه ويسأل الله العافية والسلامة قد هل يقول هل الأمر يسير؟ لا ليس الأمر يسيرا لا والله إلا على من يسله الله عليه بل قد تستقل فتنة وتحتكر فتنة فتكون سببا في الهلاك والعياذ بالله والفتن كثير ومتنوعة ومتشعبة منها ما جاء في حديث مسلم حديث فديف ابن اليمان رضي الله عنه حديث طويل قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وضبط الرضو كما ذكر النووي في شفح مسلم عودا عودا لأنها تعود مرة بعد مرة فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض فيه سراج يزهر لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز منكوسا ينتهز القلب كالكوز منكوسا مجخية يكون أسودا من داخله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وهذا من الفتن فتنة الشبهات وذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفاء من نصائر الشيطان عن فتنة الله القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات وأشدهما فتكا بالقلب فتنة الشبهات فتن فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات الزنا والخامر ولذلك أشد منها الفتن التي يعرضها أهل الأهواء والبدع على القلوب هذه أشد وهذه النجاة منها بإذن الله كما لك العلماء النجاة منها بالبصيرة يتعلم الإنسان حتى ينجو منها وأما الثانية الشهوات فمن الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى يجد بالإنسان فتن الشهوات فلابد من خوف يبدع فتنة الشهوات ولابد من العلم وبصيرة يدفع به, به الشبهات لا بد أيها الإخوة وأنسى الله أن يعصينا وإياكم من الزلل وأن يعصي من الفتن نعم <تصفيق> ومع ذلك مع فتة الدجال فالنبي عليه السلام قال في الحديث حسن أخوف من وأخاف عليكم أخوف من الدجال مع أنه ما من نبي بأثه الله إلا وحذر أمته الأعوال الكذاب بل ذهب بعض علمين طووس بن اليماني رحمه الله ذهب إلى وجوب التعوذ بالله من أربع منها فتلة المسيح الدجال في الصلاة نافلة كات أم ما ومع أن الجمهور على خلاف ذلك وأنه مستحب ليس واجبا إلا أن هذا قوي العالم من علماء الأمة إلى وجوب التعوذ بالله من أربع وهم أن يعود أن تكون عذاب جهنم عذاب القبر فتنة المحيى والمماد ومشد فتنة المسيح الدجال ومع ذلك النبي عليه السلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عن فقال الرياء وهذا مرض من الأمراض أن يقف الإنسان ويزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه يسمع بأخواله ويرأي بأعماله وهذا أيضا من الأمراض ترضى على القلب فالأمراض التي فيها, فيها مرض الشبهة ترك العمل الصالح خشية الرياء بعض الناس يقول أن أخاف الرياء فلترك الذهاب لصلاة الجبعة أخاف الرياء فلترك السلقة أخاف الرياء فلترك العمل الصالح هذا من الجهل كما ذكر رب العجب رحمه الله فل هذا من الرياء ترك العمل الصالح لا يجوز أبدا ترك العمل الصالح خشت الرياء بل الرياء أحد أمرين إما أن يبدأ قبل العمل وهذا يقتل العمل مهما عمل الإنسان عملا يرأي فيه فهذا العمل باطل في حديث أبي هريران عند وسلم ولعله في الصيحين انظروا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعاني الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته هو شركه وهو الذي أشرك الله لا يقبل أن يكون معه شريم أبدا انا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته هو شركه وهو الذي أشرك فالرياء خطره عظيم أشد من الدجال لأنه يعود مرة بعد مرة إلى القلب حتى يرأي الإنسان كان بعض السلف يقبض يريه إذا خرجت بالمسك فالفشية أنتو نافق يداي فالإنسان يجتهد في تخلص ميته من شوائب الرياء والشرك ويخلص أعمالهم من التسميع والظهور بين الناس لأن الظهور قد يكون فيه فتنة قد يكون فيه فتنة لإنسان حب الظهور والزعامة والإمارة أما لو أننا سنضل القبول في أرض وصال إماما في الناس فالنبي عليه السلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن لكن لا يحلسهم على الإمارة والزعامة والسلطان لا إنما يحلس على الإمامة في الدين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال ابن القيم الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ونعظم أن الصبر أن تثبت على الحق الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية وأعظم من الصبر على أقدار الله المؤلمة أعظم من السلطان وأعظم من السكر مرض السكر. وأعظم من الأمراض المزمنة أن تصبر على طاعة الله لا سيما إذا جاءت الغربة بل إذا جاءت غربة الغربة كما ذكر ابن رجم رحمه الله فيه لساته العظيمة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ذكر أن هناك غربة غربة أهل الإسلام بين أهل الكفر وغربة أهل السنة بين أهل الإسلام سمها غربة الغربة ابن عزيز الحمد الرحيم والله لسان يصبر يصبر على الحق والله قال والعاقبة للتقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إِنَّ اللَّهِ يُدَافِعَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا لا تنشغل بالدفاع عن أسكن من شغل في تحقيق الإيمان سأثير من يدافع عنك خير من دفاعك أنت نعم نعم في مسلم فقط نعم. أنا أظن الشركان حديث بيهر الله عنه عند مسلم فقط نعم <تصفيق> حديث آخر وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن, ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرى أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض والسماء ان انفرض, انفرض به أحمد ولم يخرجوه قال شيخنا حفظه الله هذا الحديث فيه ابن نهيعة وفيه زبال ابن فائد ضعيف ولا حديث الصحيح السابقة صحيحة أما هذا الحديث الذي فيه أنه يكون له نور أنه يكون له نور من قدمه إلى رأسه ونور ما بين السماء إلى الأرض فهذا هذا ضعيف والصحيح أنه, أنه أن في قراءة العشر آيات الأول والأخيرة منها أسمى من الدجال بإذن الله أما أن نور ما بين السماء والأرض فهذا ضعيف لا يصح ومعلوم أن نرات عبدالله بن هيعة إلا ابتفى عن أحد العبادلة فهي لود لها من يعني ما, ما يقويها وهنا ليس كذلك ليس عن أحد العبادلة الثلاثة عبدالله بن مبارك عبدالله بن جز المقري وعبدالله ابن ها عبد الله بن واهب نعم. عبد الله بن واهب وعبد الله بن ريز المقري وعبد الله بن مبارك نعم هؤلاء رأوا قبل احتراق كتب ابن نهيعة وابن نهيعة ما هي درجته مر معنا عبد الله بن نهيعة ها لعله الصدوق نعم لعله الصدوق لكن في رواتي عن غير العبادلة شيء لابد من معضد لها وقولها لان كتبه احترقت وكان حظه سيئ فروم الحظ بعد احتراق كتبه فلا تخبر روايته الا بمن لها واذكر في احد انظر من يا هل وثقال الصدق فقط صدوق في احاديثه جيدا صدوق سيئ الحظ أنا أذكر إذا نقشت الشيخ أنا في هذا النقال مرة ضعيف فرجعت تقريبا قلت أظنه الصدوق فرجع عن هذا جاء الله خيرا وقال معه هو الصدوق ويحتاج إلى لكن يحتاج إلى متابع إلى متابع إذا روى عن غير العباد وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين وهذا الحديث في رفعه نظر وأحسن أحواله الوقف الوقف قال شيخنا يعني موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وانتهى كلام الشيخنا وفيه خالد خالد نعم نعم وهكذا روى الإمام مسعيد و... عفوا أنظر خالد بن سعيد بن مريم حمزة غيب واحد يأتي بالتقريب نعم نعم نعم صدوق صدوق ماذا اختلط بعد اختلاف كتبه نعم ورواية عبدالله بن بارك عبدالله بن واحد عنه اعدا من غيرهما صدوق اختلط لما اختلقت كتبه نعم صدوق نعم والصدوق رؤيته تكون ماذا تكون ماذا رؤيت الصدوق تكون حسنة نعم نعم لأنه من شروط الراوي في الحديث الصحيح أن يكون ثقة اتصاد الإسناد و الخلوب من الشذوذي والعلة واتصاد السند من أوله إلى آخره تعريف الحديث الصحيح من يقول م? اه نعم لابد فيه من شروط اتصاد السند وأن يكون الراوي على عدل ثقة والضبط أيضا أما إذا خف الضبط فيكون الحديث حسن نفس الشرطة الصحية لكن مع خف الضبط الراوي نعم نعم وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هسيم بن بشير <تصفيق> عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق هكذا وقع موقوفا وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس, بن عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم ثم قال البيهقي بعض العلماء كالبيهقي رحمه الله صحا أنه موقوف موقوف على أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه بعض علماء يقول أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكر للمشيخ الألباني على هذا في أين؟ صيح الجامح تأكد الرقم هذا. يقول صحار الشيخ ناصر في صيح الجامح نعم ونحن نستأنس لكبرائنا وعلمائنا مثل ألباني وأنه خرجت نعرة حديثة الشبيبة صغار أظفارهم ناعمة لم تقوى بعد في العلم والآن يقولون لا نحن لا نأخذ بكلام الألباني نحن نجتهاجنا وربما يكون أحدهم ابن شهر أو شهرين في العلم يعني توس صغير ويناطح الجبال الشامخة من أنت حتى تقول أخذ ولا لا أخذ كما يقول ومن أنتم حتى يكون لكم عنده ونسخوا يقول لكن عندنا القول كذا عندنا وهل لك عند أنت أنت تسكت تربع هديك وتجيب القلب والورقة وتكتب ليس لك عند أن هذا عند ليس عندنا نحن عندهم هم مجتهدون عند علماء يجتهدون من النصر يستنبطون الأحكام الشرعية من أذلة تفسدية مما أنت صغير تقول عندي وهذا القول عندي وعندنا لا هذا غلط هذا يدل على جرأة الإنسان وعدم معرفته بقدره ومن أعظم من يعرف الإنسان بقدره جلوسه أمام العلماء نعم الله يوليك وحينما رأينا أهل, أهل العلم وجلسنا أمامهم عرف الإنسان قدره وحقا وأنه لا شيء لا شيء صغير لا شيء يذكر فعود الإنسان وهذا من مصالح الجلوس بين العلماء الكبار الإنسان يعرف قدر نفسه نعم اقرأ عن من؟ نعم صحاب الشيخ ناصر لكن انظر تراجعات الالباني نعم, بس نعم بس يا وسام صحيح ابن سعيد والله من بدني مولى مقبول بس اذا بسنده هذا العله محمد بن خالد القتلي قراب ابن الجوزي كذبوه قال ابن ممده من روى مناكير محمد ابن خالد الختلي محمد ابن خالد الختلي لعله روى عن أبي في هذا الحديث نعم نعم آه طيب هذا الحديث عن الشيخ الألباني مات على التصريحه لأن في كتاب تراجعات الألباني لا يوجد هذا لبعض الناس يعني يزهد الناس في قراءة صورة الكهف بزامن الحديث مقوف ولو مقوف يا أخي الحمد لله أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين لا تزهد الناس في الخير لأن أيضا حتى هذا لو كان مقوفا فله حكم أرف أنه يتكلم عن أمور الغيب وقول الصحابة في الأمور الغيبية له حكم أرف سأل لا يزهد الناس في العبادة وبسهولة يقول هذا لا يجوز وهذا يجوز اتركهم اتركهم, أتركهم يعمدون الله فلما الامر فيه يعني دليل عند العلماء اما انت ان كنت ترى الحديث ضعيف فلك ان لا تأخذ به فرص لا تأخذ به انت نعم نعم ثم قال البيهقي ورواه يحيى بن كثير عن شوفة في الميزان محمد بن خالد الختلي نعم عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة والله أعلم وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب, من عبد الله بن, مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي مرفوع من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم الى ثمانية ايام من كل فتنة وان خرج الدجال عصم منه صدر هذا الحديث فيه فيه كلام فهو معصوم الى ثمانية ايام من كل فتنة هذا بعيد اما وان خرج الدجال عصم منه نعم قال شيخنا حفظ الله هذه الاحاديث كما سبق <تصفيق> فيها فضل سورة الكهف <تصفيق> انتهى كلامه انسان يجتهد في قراءة هذه السورة وحفظ العشر ايات الاولى خاصة منها والعشر ايات الاخيرة لانها باذن الله اذا خرج الدجال قرأها عليه والدجال معلمة الساعة الختلية ناء الختل الميزان نعم يعني فراء خراء كما أنزلها الله مشوه له مرتله نعم no. <تصفيق> قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب وفقني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وَم لينذِرَ بأسا شددا منَّ هو يُبَشر المُؤمنين بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحاتِ أن لم أجررا حسسنَا ما كثين فيِيه أبدا وَينذِر الذين قالوا التَّخَذَ الله وَد ما هم بهِ منِعلم وَلا لِآابائِهم كَبت كلمة تخرج من أفواهم إ يقولون إللاا كذب والتقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها فإنها فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتاب على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم نعمة أنعم الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لا وجاج فيه ولا زيغ بل يهدي إلى صراط مستقيم نعم فأعظم نعمة الإسلام وإرسل محمد عليه الصلاة والسلام لذلك ما جاء في حديث, في حديث كعب بن مالك في توبة كعب صيحين لما قالوا الصحابي يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مذ ولدتك أمك فذكر ابن القيم نحو الله نحو من أربعين فائدة أو نيفاً وأربعين فائدة في, فضائل في, في قصة كعب بن مالك والمع منها كيف يقال له أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك هل يوم التوبة أعظم أم يوم دخول كعب بن مالك في الإسلام أعظم ها؟ أيهم أعظم لا شك أن هذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة وإلا خير يوم يمر على الإنسان يوم أن الله للإسلام ويوم أن استقام على الدين زي ما ينشر عندنا ليلة الحظ يوم ما يتزوج يقول لك ليلة العمر تفهم يا سعد ليلة الزواج يقول ليلة العمر يفعل المنكرات اللي يريد يشعب المخدرات اللي يريد حتى ولو كانت ليلة العمر ليلة العمر تعبد الله فيها وليس تعصل لها فيها هذا إن كانت لتساعد للساعد تكون الزوج والنسبة لك قد يكون يقع فيه من الضرب قد يكون خير أما خير يومين يمر على الإنسان يوم أن هداه الله للإسلام نعم نعم محمد بن خالد الخثلي نعم خالد بن الجوزي موضوعه الذهور وهو كريم مشهور سجل مرورا وجوازه وpassportه منده صاحب منغير نعم شويه انتظار خالد المركز يرو علي بي نعم خالد بن الجوزي كذبوه قال من صاحب منغير من اللي قال صاحب ملكير؟ <تصفيق> قال نعم نعين نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> قال ابن من دهروا ملكير؟ نعم نعم <تصفيق> بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين ولهذا قال ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل فيه عجاجا ولا زيغا ولا ميلا بل جعله معتدلا مستقيما ولهذا قال قيما أي مستقيما لينذر بأسا شديدا من لدنه أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجراً حسنا أي مسوبةً هذا يدل على أهمية العمل الصالح في الإيمان وأنه يصدق, وأنه يصدق القول يصدق ما في القلب وأيضاً يرفع العمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قيل يرفعه الضمير يعود على الله وقيل وهذا قول حسن جدا. والعمل الصالح يرفعه يعني يرفع الكلم الطيب فلا يقبل كلم طيبه فلا يقبل كلمه طيب إلا بعمل صالح لأن العمل الصالح يصدق القول يصدق ما في القلب اذا الانسان زعم انه يخاف النار ويخشى النار ثم ثم وضع يده في النار حتى احترقت هل هذا تصديقه كامل بالنار لا لا لو صدق يبتعد يبتعد أنا <تصفيق> أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال ابن إسحاق وهم مشرك العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم ولا لآبائهم هكذا والله وتقولوا الذي افتروه وتقولوا في طبعة الشعب نعم واتفكوه نعم وفي نسخة وتقولوا انظر... انظر ابن سحق نعم محمد ابن سحق ابن سعر. صاحب السيرة السيرة ابن هشاب ابن سحق نعم ولا لآبائهم اي اسلافهم كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة وقيل على التعجو بتقديره اعظم بكلمتهم كلمة كما تقول اكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين فقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة كما يقال عظمك كبرت كلمة كما يقال عظم قولك وكبر شأنك والمعنى على قراءة الجمهور أظهر, أظهر والمعنى على قراءة الجمهور أظهر يعني على تعظيم التعجب التعجب معم معم فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم ولهذا قال, قال شيخنا سلم الله افتتح الله تعالى هذه الآيات بالحمد والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه فإذا خلى عن الحب صار الثناء وعلى المحمود بالصفات الجميلة مع الحب والإجلال والتعظيم فإذا خلى من الحب فهذا يسمى مدحا فإذا خلى عن الحب صار مدحا ويستفاد من هذه الآيات عدة فوائد أو بضعة فوائد الأولى جميع المحامد ملك لله سبحانه مستحقة له جل وعلا الثانية الله تعالى الحمد لله الله تعالى أعرف المعارف والله هو المألوه لا كما يقول ما الذي قال لله هو القاد الاختراع الأشعار والله هو المألوه المستحق للعبادة وأسماء الله عز وجل مشتقه يعني ليست جامدة يشتق له منها صفات الثالثة القرآن منزل من عند الله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وفي ذلك الرد على المعتزلة والأشاعر. ردنا على المعتزل لأنهم قالوا القرآن مخلوق والأشاعر لأنهم قالوا كلام النفساني من غير صوت ولا عرف وفيها أيضا في هذه الآيات إثبات العلو أين الدليل على إثبات علو والله قد ذكر ابن رحمه الله أن دليلته تزد على ثلاثة آلاف دليل ومع ذلك يمكنه أهل البدع العلو لا سيما علو الذات ويقررون علو القهر والسلطان وعلو الشأن وينكرون علو الذات فالعلو من أين الذي أمزل الذي أمزل والنزول يكون من من علو ليكون من سفل نعم وفيها قال أفقه الله وفيها أن الله محمود الحمد لله وفيها أن القرآن قيم لعجة جفيل وفيها أنه أن فيه البشارة والنذارة لينذر بأسا شديدا ملة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إذن الإيمان ليس كلام فقط ولا تصديق فقط ولا عمل فقط لا بد من التصديق بالقلب من عمل القلب ولا بد من قول اللسان ولا بد من تصديق الجوارح على ما في القلب وما نطق به اللسان لا بد من اجتماع هذه الثلاث لا ينفع احدها الا بالاخر نعم ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل عليها إلا كذبهم واختراؤهم ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثت قريش النظر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفة وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى قدم المدينة الله فسألوا أحبارهم عندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء كتاب القرآن العظيم مهيمنا مهيمنا على ما سافنا الكتب وفيه نبو من كان بعدنا وخبر من كان قبلنا وهو الفصل فيما بيننا كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنه فيه نبو من كان بعدنا وخبر من كان قبلنا وهو الفصل فيما بيننا فهذا الإسنال أولا هو ضعيف لأن الشيخ الذي محول بسحق ابن يسار نعم صرح بالتحديث هنا ولكنه شيخ مجهول من شيخ مصر قال حدثني ماذا قال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع شيخ من أهل مصر كثير الشيخ يومها كان الشيخ كثير في مصر كثير من هو الشيخ هذا الله أعلم هذه جهالة لابد أن ترفع هذه السنة فيه ضعيف في جهالة نعم ويضم في بعض ألفاظه نكارا نعم وخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود فسالوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا قال فقالت لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فرو فيه رأيكم سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه وسألوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم فأقبل النظر وعقبة حتى قدم على قريش فقالا فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروه فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه ولم يستثن فانصرفوا عنه وما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف, حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكسل وحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل لسورة أصحاب الكهف فيها متابعته إياه على حزنه عليهم فيها, فيها فيها متابعته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وخبر ما سألوه عنه من وحتى لو ذكره شيخ المفسري محمد بجري الطبري في تفسيره ساقه أيضا حول جريه عن ابن اسحق لكنه ضعيف كما ترون في السنة جهالة الراوي الراوي الذي روى عنه محمد ابن اسحق الشيخ من الشيخ مصر نعم فيها معاتبته قال متابعته لا فيها معاتبته عندك متابعته نعم فيها معاتبته نعم قال تعالى فلعل لك الشروخ داخل الوقت كم الساعه طيب علنا نقف عند هذا القدر وفقنا الله واياكم ما يحبه ويرضى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم بل اصل شخص كان لها اخوانه عن الاكثار عن الاكثار من شرب الشاي في وقت السحور شهر رمضان هذا الوقت قالوا ان هذا وقت عباده وقت استغفار فضعيك بعضهم قال هذا في استزابه العباده والاعمال الصالحه ما ينبغي ان تذكر اذا نصح الإنسان يقبل النصيحه إذا نصح الإنسان يقبل النصيحه والمؤمن ينصح والمنافق يفضح المؤمن إذا رأى أخير مضيئ الوقت ينصحه لأن هذا أثمن ما يملك الإنسان الوقت أغلى من الذهب والفضة ذلك القول بأن الوقت من ذهب هذا خطأ لأن هذا فيه تحقير لقيمة الوقت الذي أقسم الله به في كتابه فقال وضحا والليل إذا سجع قال والليل إذا يغشى كما سمعتم في الصلاة والفجر وليال العشر والعصر ان الإنسان الذي قسر أقسم الله بالوقت والله لا يقسم إلا بعظيم مما يدل على عظمة الوقت وكما قيل والوقت أثمن ما عريت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع لكن ومع ذلك لا منع إنسان يتمتع مما يتاو الله عز وجل من طعام شهي أو شرب شهي لكن يكثر من التمتع لا لا يكثر من هذا وإنما يأخذ بمقدار ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ولكن لا يحرم ما حرمه الله ما أحله الله ولا يحل ما حرمه الله يقول أحسن الله عليكم الشيخنا مبارك فيكم آمين هل وضع الوطور التي فيها كحل ينخذ الوضوء ومن الحكم يمكن تطبع جاهزة ولا تعرف هل فيها كحل أم لا أفتسم حتى شيخنا الإمام عبد العزيزي العبدالله رحمه الله أن العطر الذي فيه نسبة كحول يوضع قبل الوضوء يوضع قبل الوضوء الفتو سماحة الشيخ ابن العزيز